وَمَن كانَ الَّذينَ يُنفِقونَ أمْرًا لِّمُبْتَغًى مرضاتِ الَّتي وَتَبيْتًا مِّنْ أَنفُسِهم كَمَا فَارِدًا نَّتِ بَرَفْعَةٍ أَصَّ كُلًا غَثَ سَيِّدِ فَاعِلٍ لَنْ يُصِبَهَا وَذُلُّ فَاقِل وَمَا كُن بِما تَمَنَّوْنَ ضَيْف أَوَعِدُ أَحَدَكُمْ أَن تَكُونَ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 பாயிண்ட் bon. بِثَمِّمْ ظُنْفِقُونَ وَلَنْ تُبَاخِذِهِ إِلَّا أَن تُضْمِضُوا فَلَمْ يُنَّ أَنَّ اللَّهَ ذَا الشيطان يعيدكم الفقر وينذركم في الطحايا والله يريدكم مغفرة والله والله هو السر عندي يا دي حكمة من يشاء و فَأَنقَذُهُ يُتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدَّك كَانَ إِلَى